طعناَا سَادَتَناَا وَكُر أنا فَأَضَلّونَ السَّدلَ رن آتِهِمْ بْتَي مِنَ العذاادِ وَالْعَنْهُمْلَعنَ كَداء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 يُصْنِح لَكُمْ أَعْنلَكُم وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطغِ اللَّه وَرَسُولهُ فَقَدَ فَازَ فَوزَ النظينَا إا أَرَبْنَ الأمَانَةَ على السَّماواتِ وَالْأَبضِ وَالْجِدَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلنه أبَيَأَ يَحمِنَهَا وَأَشْقَقَنَ مِنْهَا وَحَمَ لَ الإسَانُ إِهُ كانََ ظَلُ مَن جَهُ ل لوعّدَ اللهَّهُمُنافِطينَ وَمُنافِقاتِ وَْمُشِكينَ وَمُشِكَات وَسُوبَ اللهَّهُ على المُؤمنِينَ وَمُؤْمِن وكان الله غفورا رحيم